فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ شيئا جنات عذن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم رزقا يُومَ فِيهَا بُكْرَةٌ وَعَشِيَةٌ تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًا وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ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 ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها أنا على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين تَكَوَّنَ وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ نَسْيَاهُ فِيها وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا الَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وأحسن وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا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 وَالبَاقةُ الصَّالِحَاتُ خَيرُ النَِّم دَ رَبِّكَ فَوابَ وَخَيرَُّ رَدَّ أَفَرَأَتََّذكَفَرَ بِ آيَاتِنَا وَقَالَ لَ أُتَيََّ مَا لَْ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 تَخُذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُ عِزًّا كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَقُولُونَ عَلَيْهِ الْبِدَ أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَوْسَلْنَا عَكَافِرينَةَ أُزّهُم أََّ فَلَا تَعجَ عَلَيهِم إِ مَ نَ عُدُّ لَهُم عََّ يَوْمَ نَحشُر المُتَّقينَ إلىلَ الروحمانِ وَفدَ وَنَسُوقُ المُجرمينَ إلَ جَهًَا نَمَا وَرَدَ لا يملكنا شفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقال اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا اد تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَن يَتَّخِذَ تاخذا ولدا ان كل من في السماوات والارض الا اتي الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عددا وَكُلُّهُمْ آتِئُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ رِضْوَانًا أَيْنَمَا يَسْ صَرنهُ بِلسَانكَ لِلتُ بَشّرَ بِ المُتَّقينَ وَتُ ذِرَابِهِي قَومَلُد وَكَمْ أَهلكك نَا قَابَ لَهُِّ